وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاتحون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنه وأولئك هم المعتدون اِنْ تُؤْمِنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِقْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهم بإقراض وسون